بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اسْتَطْعِ الْلَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما تعمدت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم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 كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاء 122. إن تلاتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا الله سيره اذ يعن الله العوقين منكم والقالين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون البس الا قليلا اشحه عليكم لَقُوكم بَالْسِنَةِ انْحِدَادٍ شِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذلك على الله يحسبون الأحزاب لم يَسِيرًا يَحْسَبُونَ وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن وصدق الله ورسوله وما زاده وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم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 118. وإن وَإِن كُنتُم الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 119. يا نساء النبي مين مِنْكُمْ نَبِ فَاحِشَةً مُبَيِّنًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلْ تُنْمِكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا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 وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاهِ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ قوم رجس ائل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا In al-muslimina w al-muslimathi wa al-muminina we mu minati w Al-Kanitina Walita 126. والصائمين والصائمات 127. والحافظين فروجهم والحافظات 128. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 129. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 وَمَتعُ وَسَرضِحَّ سَراح جَملَ يا أيُ رَ النَّبيِي إِا حِنَالَ كَزواج كَّات آاتَِْ تَأُجورَهُ وَماَا مَلَ كَتمينك وَما مَلَ كَنتْ يَمينكَمَِّا يمينك فَ الله عَلَك وَبَناتِ م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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُونَا وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 119. فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق 110. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 111. ذلكم أطهر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 إلا إَّا يتَ المُنَافقونَ والَّذين فيِي قُلوبِمَّ رَبُمُروجفونَ في المدينينة لَ نُورًاَّكَ بِمْلَ نورًا إنكَ بِهِمْ صَُّ لانجَويرونكَ فيِيهَا إِلاا اقوَللَ مَلونين اينما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَن سَاعَةٍ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ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 انا اطعنا الله وطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرا انا فضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفي من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا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 fa baina an nahmilnaha Amen. <laughs>